بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و والسلام و الله على اهل سبيل الله قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الفاء او الجوابيه فمعناها الربط وتلازم وتلازمها السابية قال بعضهم الترتيب ايضا كما ذكر كما ذكر في العطية. ثم ان هذه الفه تكون جوابا لامرين أحدهما, احدهما الشرط بين واخواتها والثاني ما في معنى الشرط نحن أما وعرف أما قواب الشرط بإن وأخواته فعصره أن يكون فعلا صالحا لجعله شرطا فاذا جاء على الاصل لم يحتاج الى فا الى صحان يجعل الجواب شرطا والشرط جوابا وصحان يجعل أحا ان صحان يجعل احدها مكان آخر فلا تحتاج الجمله الى فا وإن لم يصح وقبل الاتيان بالفا في جواب الشرط قال فإذا جاء على الأصل لم يحتاج إلى فاء وذلك إذا كان ماضياً متصرفا عاريا من قد وغيرها أو مضارعاً مجرداً أو من فياً بلا أو لم أو لا أو من فياً بلم قالوا مع كونه في ذلك غير محتاج إلى الفاء لا يمتنع اقترانه بها على تفصيل انا ذاكره وهو انه ان كان مضارعا جاز اقترانه بها ويجب رفعه حينئذ في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ومن يؤمن بربه فلا يخاه احسن والتحقيق أنه حين إذا خبروا وامتدأ المحذوف فيكون الجواب جملة أسمية يعني فهو وإن كان ماضي المصرح مجردا فهو على ثلاثة يضرب. ضرب لا يجوز اقتران اقترانه بالفاء وهو ما كان مستقبلا ولم يقصد به وعدا او وعيد نحو ان قام زيد او قام عمرو الماضي المراد به المستقبل وضربا ضرب اقترانه بالفاء وهو ما كان ماضيا لفظا معنا نحو إن كان قميص وقد من دور فصدقت وقد معه مقدره وضرب يجوز اقترانه بالفاء ولا يجب وهو ما كان مستقبلا وقصد به وعدنا وعيد كقوله تعالى فمن جاء بالسيئة وكبة وجوه في النار وإذا كان الجواب لا يصلح لأن يقعل شرطا وقبل اقترانه بالفاء ليعلم ارتباطه بعادات الشرط وذلك إذا كان إذا كان أحد سبع امور اقرن جواب الشرط بالفاء التي للربط في سبع بلا تلبيس اسمية طلبية وبقامد وبماولا وبقدر بالتنفيس قال وذلك اذا كان جمله نسميه نحو من يفعل الخير فالله يجزيه او فعليه طلبيه نحو قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني او فعلا غير متصرف نحو ان ترني انا اقل من كمال ولدا فعسى ربي فعسى ربي او مقرونا بحرق التنفيس نحو ما يرتد منكم عن دينه فسوف او قد قالوا يسرق وقد سرق خله من قبل او منفيا بما او لن او ان نحو ان قام مسجد فما يقوم عمر او فلن يقوم او فان يقوم فان يقوم, فإي يقوم فإي يعني بمعنى ما النافيه او قسما نحن ان تكرم ان تكرمني فوالله لاكرمنك او مقرونا بربى وبنداء كقول امرئ القيس فان امسي مكروبا فيا ربى قينه منعمه اعملتها بكراني فيا ربا ساهد فيا ربا وانا من يا ربا فهذه لاقيه الزمن الفاء لأنها لا يصلح لانها لا يصلح بعدها شرطا وجاء حذف الفاء لضروره الشعر يبعوله من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلاني الشاهد الله يشكرها أي فالله يشكرها هنا الجواب جاب يوم لاسميه يجب يقترنه بالفاء وقال بعضهم لا يقول سحب إلا في ضرورة الا في ضروره او نذور ومثل النذور بن صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لابي بن أرضي الله عنه فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها صاحبها وإلا استمتع بها هذا من الأحاديث النادرة التي ذكرت الكتاب وإلى هنا يعتبر الحديث الخامس نور الكتاب وعن الأقصى إجازة حذف الفاء في الاختيار واختلف النقل عن البرج فنقل عنه كما ذهب ونقل عنه منع حذفها مطلقا وزعم أن الرواية في البيت ما يفعل الخير فالرحمن يشكره وأعلم أن أيها الفقعية قد تخلو الفاء في القمة العسمية فقط متى يجوز الاقترام بالفاء أو باداء الفقعية في مسألة الجمل الإسمية فقط ليست في بقية المشهورات السبعة ولا غير المشهورات السبعة فإن الشاعر ذكر إقرأ قال الشرط بالفعل التي الربط في سبع بلا البسي، أي هذا قوله بلا تلبيس أي المشهور المشهور الذي لعلك هذه سبع وذكر ايضا غير المشهور تسمع تتا... اتمها من اتمها المرادي قالوا علم ان اذا الحجائيه قد دخل الفاء في الاسميه بشروط التي ذكرها عند ذكر اذا ان شاء الله تعالى اذا الحجائيه اذا هم يقنطون طيب ان شاء الله الى هنا نسالكم الله خيرا الحمد لله